فَكَفَالِكَ أَوْ حِينَا إِلَيْكَ قُرَّ آمَنَ رَئِيلٌ تُنذِرُهُمْ مَن قَرَ وَمَن حولها جمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في. سائر وكذا قرآنا عربيا لتنذر من القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في الزائد ولو شاء دیگر تَنخُذُونَ مِن وَma خta lam شَيْءٍ mi شيء با اطیرست فاطر السماوات والأرض money وَمَا قَضَيْتُمْ إِنْ بِالشَّيْءِ إِلَى اللَّهِ, الله ذَلِكَ مَنْ عليه توكلت وإليه أني السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والأرض جعل جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعاب أزواجا يبرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله <تصفيق> I لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَمَا تَكْتُمُ وَمَا تَسْرُونَ إِنَّهُ بكل شيء او اما وين ديج بارا جيبا وبوسا وحيث ان أقيم الدين ولا تتفرق للمشركين ما تدعونهم إليه الله يجتبي إليه من لبيك وحدو الله دخلت بعد يصح الاشي... حلوة... مليك... مليك... رفين... مليك... مليك... مليك... صل على النبي على النبي ان على رجعه لقاد يوم تبل الثراء my Allah, Akbar <fits> يا رب في الجنة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا يا رب يا رب يا رب بِسْمِ ربك الذي خلق خلق الإنسان من عَلَقٍ نُطْفَةً وربك الأكرم الذي وَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ خَلَقَهُمَا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من اقرأ, إقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق القرأ وربك الأكرم الذي والله أحبب الله الله الله الله كل الذي خلف كلا إن الإنسان لا يقضى أو أستعنا إن إلى ربك رجع صدق الله العظيم فاتحة زيتا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيتي الكرام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا ان هدانا الله وكذا اخوة الايمان والاسلام سمعنا من ايات الله البينات تلا علينا لكم العالم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ طاها النعماني القارئ بالتحاد الاذاع والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينة القائرة الاذاع الصوتية على الماركة العربية ومحساط الديزل الفخمة الحاج سيد التسوئي واولادهم بمركزه ومدينة سندو مخازن فراشة الكبرى وهلخدمة الفندقاء الممتازة اذارت الحكي سيد اياب على المكم بمركز ومدينة سندوم اخوة اليمان والاسلام سنستمع لفضيلة الشمطة النعماني في قرآن سجر يوم الجمعة ان شاء الله وعبر اثير موجات التلفزيون المصري على القناة الاولى في قرآن الجمعة ان شاء الله اخوة اليمان والاسلام نستضاعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته